Tähdet, että tulet, että tulet, että tulet, että tulet, että tulet, että tulet, että سفن جاله وقلبي حسف جاله الف عمر تسمح لي اطير ثانية وحده ولا نفسي بتسمح لي اعيش وحالتي اتحاله اعيش وحالتي اتحاله Di hala اللي لجل ما يخلي بوعده يعيش كذبة ميت وله ميت أشواله انا من هي تأكل كل اللي لجل ما يخلي بوعده يعيش كذبة ميت وله ميت أشواله ولا اللي زي فحساس ويفرق رايه yaidhni 'alayha raddat tafala 'alayha illaa hadha ma